لا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تغسر الميزان والأرض رضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان. وريدين فبأي آلاء ربكما تكذبان جعل نهرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي خرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوارين شاة في البحر، في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان عليها فان فبأي آلاء كل من عليها فان وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شئ فبأي ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلان ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن, استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأني آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا عبك ما فإذا السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً فَكَانَتْ وَرْدَتَكَ ذِهانًا فَبِأَيِّ أَنَاسٍ عَبْكُمَا تُكذبان؟ فَيَوْمَ إِذِ آلاء ربكما تكذبا يُعرف المجرمون فبأي آلاء ربكما يعرف المجرمون بسيناهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي تكذبان ذوات تكذبان ذواتا أثنا فبأي آلاء يربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء عبكمات كذبان، متكين على فروش بقائنها من استبرق، وجن الجنتين فبأي آلاء؟ كما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يقمهم الناس قبلهم قبلهم ولا جاء فبأي أهل عبكم ما تكذبان كأن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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فِيهِمَا ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إِن سبه قبلهم قبلهم ولا جان فبأي آلام يربك تكذبان متكين على عفر في الخضرو حسان فبأي آلاء بكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام